بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك أيها الرسول ومن تبعه من هذه الأمة اليهود ولا النصارى لن يتحقق رضاهم إلا إذا تركت ما أنت عليه من الحق والدين الذي أمرك الله باتباعه وليس ذلك فحسب بل حتى تتبع ملتهم ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء بقوله إن دين الإسلام هو الدين الصحيح إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من العلم والحق والوحي الذي أوحى الله به إليك مالك عند الله مولى ينفعك ولا نصير ينصرك فهذا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب أيضا لأمته يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنما سبق من المقترحات والآيات التي يطلبها هؤلاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي إلا من قبيل التعنت ما هي إلا تعنت فهم لا يطلبون ذلك من أجل معرفة الحق واتباعه وإنما يريدون بذلك العناد والتعجيز وقد بين الله تبارك وتعالى حقيقة حالهم بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ليست القضية آيات يطلبونها ثم بعد ذلك يستجيبون ويؤمنون فهم لا يطلبون حقا بل هم يعرفون ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق يعرفون ذلك معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم فالإنسان لا يعرف نفسه وهو صغير فلم يقل كما يعرفون أنفسهم وإنما قال كما يعرفون أبنائهم فهو يعرف ابنه منذ خروجه من بطن أمه لا يلتبس عليه بغيره يؤخذ من هذه الآية أيضا إذا كان هؤلاء لا يرضوا حتى تتحقق هذه الغاية وهي اتباع ملتهم إذا النتيجة دع هؤلاء وما يطلبون وما يعرضون وما يحاولون فلا تبحث عن رضاهم لأنه لن يتحقق لك هذا أمر لن يحصل إلا باتباع من التهم فأقبل على مرضات الله تبارك وتعالى في دعوته ودعوة هؤلاء إلى الدين الحق الذي بعثك الله به كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رضا هؤلاء ليس بعيد المنال ولكنه متعذر لا يمكن أن يتحقق إذا لا تجري خلفا سراب ولا تمني نفسك بأمر ممتنع هذا الرضا لن يتحقق بتنازلات جزئية ولا بأموال تعطى لهم ولا بنوع من المدارات والمصانعة ولا بموافقتهم في بعض ما يريدون إنما سيتحقق الرضا إذا اتبعت ملتهم هذه هي الغاية لاحظوا هنا في الرضا لكن في القتال أخبر أن ذلك يستمر ولا يزالون يقاتلونكم إلى غاية قال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذا في القتال لا يتوقف القتال إلى قيام الساعة مع عداء الله عز وجل والكفار فهذه سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير مهما قالوا ومهما تصنعوا ومهما تزينوا ومهما رفعوا من الشعارات الجميلة الخادعة ومهما أضافوا إلى أنفسهم من الأوصاف من أنهم دعاة سلام أنحو ذلك فهذا كله كذب والواقع يشهد بما بينه القرآن وهذا كلام الله عز وجل الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم فالقتال يستمر ولا يتوقف إلا إذا ترك المسلمون دينهم وأما الرضا فلن يتحقق بمجرد ترك الدين وإنما باتباع ملتهم هذا أشد رضاهم لن يحصل يعني إذا ترك المسلمون دينهم لن يرضوا عنهم لكن قد يتوقف القتال معهم فهم يحاولون ذلك جاهدين تارة بالحرب وتارة بما يفرضونه على المسلمين في أوقات الضعف من مطالبات وضغوطات تحت شعارات ومنظمات من شأنها أن تمسخ المسلمين عن هويتهم ودينهم وما هم عليه من الحق الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أيها الأحبة تبين حقيقة المعركة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ما قال إلا إذا منحتهم الأموال أو الأرض أو الثمر أو المعادن أو دعمت اقتصادهم لا وإنما قال حتى تتبع ملتهم فهذا يبين المعركة ليست معركة اقتصادية وليست المعركة على مواقع استراتيجية أو ممرات مائية وإنما المعركة الحقيقية هي هذه حتى تتبع ملتهم حتى لو قالوا بانهم قد تخلوا عن الدين وان الدين لم يعد هو المحرك لهم والدافع الحقيقي في سياساتهم وعلاقاتهم وحروبهم وسلمهم فهذا كذب الدافع الاقتصادي لا ينكر السبق الى المواقع الاستراتيجيه إلى ذلك الممرات المائية وكل هذا لا ينكر ولكن يبقى الدين هو الاساس والدافع الحقيقي الذي يحرك هؤلاء وانظروا إلى تصريحاتهم حينا بعد حين تجد أن العبارات تتكرر عبر الأجيال إلى يومنا هذا حرب مقدسه. يباركها الرهبان والأحبار عند اليهود ويباركها أيضا القسس والرهبان عند النصارى حرب يرفع فيها الشعار الصليب ويرفع فيها شعار اليهود وتجد أن هؤلاء يستمدون في هذه الحرب بأمور دينية ونصوص من كتبهم المحرفة كما نجد هؤلاء يصرحون بأنهم لن يمكنوا ولن يسمحوا بقيام لأهل السنه في البلد الفلاني هكذا يصرحون وما شأنهم هذه بلاد المسلمين وبلاد أهل السنه ما شأنهم حتى يقولوا لن نسمح ولماذا لا يسمحون فهذا كله لأن الحرب في منطلقاتها ابتداء هو الدين حتى تتبع ملتهم فهم يريدون التضليل بعباراتهم الموموهة التي يطلقونها في محافلهم ونحو ذلك لكن هذه هي الحقيقة الكبرى التي نص عليها القرآن فينبغي أن نتعامل معهم من هذا المنطلق نعرف حقيقة الصراع ولاحظ هنا النفي جاء بلن لن ترضى ما قال لا ترضى يعني أدوات النفي تتفاوت في القوة أقوى أدوات النفي لن لن يعني لا تؤمل ولا ترجي رضا هؤلاء لن يرضوا فإذا قدمت لهم التنازلات سيطالبون بتنازلات أخرى وهكذا وكذلك أيضا لاحظ هنا أنه قال حتى تتبع ملتهم ولن ترضى ذكر اليهود النصارى واليهود النصارى على ملتين وكل ملة في الواقع هي ملل يعني النصارى طوائف فرق يكفروا بعضها بعضا واليهود كذلك هم فرق وقرأوا في كتب الأديان تجدون أسماء لفرق اليهود وأسماء لفرق النصارى كل فرقة تكفر الأخرى لكن دعنا من هذه الفرق التي يكفر كل طائفة تكفر الطائفة الأخرى اليهود والنصارى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لبع المله وحدها مع أنهم على على ملتين متناحرتين متنافرتين متناقضتين كل ملة تضلل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء لكن وحد الملة هنا لأنها ملة الكفر وملة الكفر واحدة وملة الكفر هي ملة تتحد إذا كان العدو هو كما نشاهد في هذا العصر وفي غيره من العصور الكفر ملة واحدة يجتمع المجوسي واليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي كل هؤلاء يجتمعون البوذي في الصين مع اليهودي في أسقاع المعمورة وما جمع من أشتاتهم في فلسطين وكذلك النصارى في أي مكان يجتمع هؤلاء مع المجوس في حرب المسلمين ايا كانت الشعارات المرفوعة فهل كفر ملة واحدة فهنا قال حتى تتبع ملتهم فوحد الملة مع أنها ملل وأيضاً لاحظ أن النصارى لن ترضى إذا كان على دين اليهود وحاشاه، واليهود لن ترضى إذا كان على دين على دين النصارى وحاشاه، فيكون ذلك من باب الجمع في الضمير من باب الإيجاز فقط قد يكون لهذا وحد الملة، يعني كأنه يقول لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم لكن من باب الإيجاز وحده فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني ملة كل طائفة ولاحظت كيف أكد النفي بدخول لا في النفي في الموضعين بين المعطوفين ولن ترضى عنك اليهود ما قال والنصارى حتى تتبع ملتهم وإنما قال ولا النصارى فكل طائفة لن ترضى على سبيل الاستقلال فهذا يؤكد يؤكد النفي وكذلك أيضا لاحظ أنه قال قل إن هدى الله هو الهدى هذا هو الرد إن هدى الله هو فجاء بضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقوية النسبة إن هدى الله ما قال إن هدى الله الهدى، وإنما قال إنه هدى الله هو، تقول زيد هو الكريم، ودخول ال على الهدى، فهذا الأسلوب يشبه الحصر أو يفيد الحصر أن هدى الله هو الهدى فقط، وما عدا فليس بهدى بل هو ضلال، فجاء ذلك بدخول ضمير الفصل هو. والهدى زيد هو الكريم ممكن ان تقول زيد كريم فلا يفيد الحصر زيد كريم وعمر كريم لكن زيد هو الكريم فهذا يفيد الحصر فهدى الله هو الهدى يفيد القصر يفيد التوكيد لاحظ وما عداه فهو ضلال مبين ولاحظ التوكيد ايضا بإن قل إن فإن هذه مؤكدة وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين إن هدى الله هو الهدى إن هدى الله هو الهدى ألاحظ قوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إذا كان الذي يتبع غير الحق يطلب رضا هؤلاء الناس من أجل أن يقفوا معه أن ينصروه أن يعينوه أن يؤيدوه أن يكون له يد عندهم مثلا ما له من الله من ولي ولا نصير إذن الطريق أين الطريق في اتباع هدى الله وإلا فإن الإنسان قد يطلب النصر قد يطلب التمكين قد يطلب القوة قد يطلب المدد من الخلق فيتخبط ويخذل من حيث رام النصر لأن الله يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير تريد ولي تركا إليه تريد من يقف معك تريد من ينصرك ما لك من الله من ولي ولا نصير فيتوجه إليه كما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا هذا هو نهاه عن اتباع هؤلاء الكافرين والنافقين وهذا نهي للأمة ثم أمره باتباع ما يوحى إليه من ربك قال إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله لأنه لن يتركوك سيكيد لك سيحاربوك سيحرك أمرات سيشوه سمعتك في الإعلام قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه فيحصل له الكفاية والحسب إذا كان متبعا لهداه ومتوكلا عليه إذا علم الإنسان انه ليس له من دون الله من ولي ولا نصير إذا ترك أمره فلا يبقى أمامه إلا اتباع هدى الله رضي من رضي وسخيط من سخط من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ولاحظ أيضا ولين اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم اتباع الهوى بعد العلم الشد في الظلال فرق بين إنسان غير جاهل حصل له اتباع للهوى أو تشبه باليهود النصارى أو نحو ذلك وهو لا يشعر ولا يعلم لقلة علمه يظن عندهم ما يمكن أن ينتفع به في باب السلوك والأخلاق وما يحصل به طمأنينة النفوس وما إلى ذلك كما يفعل بعضهم بهذه الكتب المترجمة التي تقدم بصورة الدورات. قد يقع في هذا جاهل لكن الذي يعلم ثم يترك ما علم درس العلوم الشرعية وعلم وحضر في مجالس العلم وصار عنده علم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدير ظهره ويتنكر لهذا كله وتصير الحكمة عنده في قول فلان وفلان من فلاسفة الغرب أو الشرق فهذا حاله أشد من إنسان لم يكن له بصر أصلا بهذه العلوم الشرعية والهدى الكامل وكان يظن أن هذه الأشياء التي يقولها فلاسفتهم أنها فيها إضافة وفيها فائدة وفيها نفع فصار يتلقفها وينشرها ويغرد بها لكن إذا صدر هذا من من ينتسب إلى العلم ثم تنكر لما علم فهذا الحال تكون أشد ولاحظ أيضا هؤلاء اليهود والنصارى هم ليسوا على حق وليسوا على هدى بل هم على هوى لأن الله قال ولا إن تبعت فالذي عليه هؤلاء هي أهواء ما عليه اليهود بمختلف طوائفهم وفرقهم هي مجرد مجموعة من الأهواء ما عليه النصارى بمختلف طوائفهم هي مجموعة من الأهواء والضلالات هي هكذا اذا لا تشك في الحق الذي معك من جهة ومن جهة أخرى لا تتعن ليس هناك ما يستحق التعني لا تتعب أقصر في خطواتك فإن ليس ثمة هدى عند هؤلاء بل عندهم ضلال وأهواء فمن الناس من يقول هؤلاء عندهم حق فينبغي أن نسمع منهم وأن نأخذ الحق والأمور الإيجابية التي عند هؤلاء هذا لا يقوله أحد عرف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والهدى الكامل الذي في هذه السريعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم بعد ذلك يقول اليهود عندهم حق والنصارى عندهم حق والمجوس عندهم حق و حق الهندوس عندهم حق والبوذيون عندهم حق فينبغي أن نأخذ الحق الذي عند كل الطوائف هذا يوجد من يقوله ويدرس في دورات ويصدقه بعض الناس فهذا عين العمى والجهل والضلال فالله سمى هذه الأشياء التي عندهم ضلالات وأهواء ولن اتبعت أهواءهم ولاحظ إذن هي ليست بدين ولم يقل ولئن اتبعت ملتهم بعد الذي جاءك من الحق أو من العلم وإنما قال ولئن اتبعت أهوائهم في الأول قال ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم فلما نهاه عن اتباع ذلك قال ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي ما قال ولئن اتبعت ملتهم بعد الذي جاءك من الحق هناك ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم باعتبارهم يعتبرونها ملة دين لكن هنا في نهي الله عز وجل عن ذلك وتحذيره بين أنه ليس ثمة أدين حق ولا ملة وإنما هي مجرد أهواء فجاء الفرق بين العبارتين لن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم هم هكذا يعتقدون فجاء التعبير بحسب اعتقادهم لكن لما جاء النهي بين أنها مجرد أهواء والهوى ضلال لا يجوز اتباعه بحال من الأحوال ثم أيضا هذا يؤخذ منه أن ما عدى الحق ولئن اتبعت أهواءهم ما عدى الحق الذي عندنا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أهواء بأي اسم كان فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله لا تتبع الهوى. يعني لا يوجد إلا هدى وهوى إذن كل الشعارات التي يرفعها هؤلاء والعقائد هي أهواء سواء مما ورثوه عن أبائهم كانتسابهم لليهودية أو النصرانية المحرفة أو كان ذلك مما جادت به قرائحهم وأذهانهم الفاسدة الكاسدة كالديمقراطيه وما إلى ذلك من الشعارات الفاسدة الاشتراكية الشيوعية الرأسمالية الليبرالية كل هذا وأسماء كثيرة جدا هي كلها أهواء بجميع تفاصيلها هي هوى. تقول هذه الديمقراطية لها تعريفات كثيرة جدا لها سبعة عشر تعريفا أقول هي سبعة عشر ضلالة بكل تعريف هي ضلاله جديدة لها صيغ أقول هي بصيغها لم تكن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فهي ضلال ولئن اتبعت أهواءهم ولعله يأتي حديث إن شاء الله تعالى عن هذا في الكلام على العبر من التاريخ بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه أهواء وحقيقة الحرية التي يدعيها هؤلاء قبل الحادي عشر من سبتمبر قبل أن لم تكن حرية حقيقية وليس عندهم حرية حقيقية وإنما عندهم خلاف ذلك في الحقيقة لمن نظر بعين البصير أما بعد الحادي عشر من سبتمبر فالكل العالم كله شاهد حقيقة الحرية عند هؤلاء في بلادهم وخارج حدودهم لكن قبل كان الناس لا يصدقون حينما يقال لم تكن حرية حقيقية حينما يفتح مركز إسلامي أو غير ذلك يظن يظننا حريات والواقع أنها ليست حريات الناس يترقبون في كل لحظة من كل تصرف ويأتي بصياغ مختلفة وبوجوه متعددة وتارة بمسمى جهة معينة وتارة بمسمى جهة أخرى وتارة بمسمى والقضية كلها رصد ومتابعة للانفاس هناك لم تكن حرية ولا يعيش الناس بحرية حقيقية هذا قبل الحادي عشر من سبتمبر. فكيف الحال بعدها؟ الكل يشاهده وظهرت الحقائق للناس. فالذين يرفعون شعارات ويقولون الحرية والغرب والحرية وصنم الحرية هم إلى ذلك هذا لا حقيقة له. لا حقيقة. له. إنما الحرية هي بالعبودية لله عز وجل. هذه الحرية الحقيقية. وأن الهدى هدى الله عز وجل. وأن الشرع هو الذي يجب أن يحكم في الناس. إلى غير ذلك مما يطول وصفه فليس هناك واسطة أيها الأحبة بين الحق والضلال وكذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله مولي ولا نصير أن الإنسان إذا اتبع غير شريعة الله عز وجل فلا أحد يحفظه من الله ولا أحد ينصره من دونه حتى لو كثر في الظاهر ناصروه لأن النصر الحقيقي والولاية تكون باتباع هدى الله تبارك وتعالى كما دلت عليه هذه الآية ولاحظ المؤكدات في قوله ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير لاحظ القسم الذي دل عليه دخول اللام ولئن اتبعت اهواءهم فهذه تدل على القسم الإجمال ثم التفصيل بذكر الاسم الموصول وتبيينه بقوله من العلم ولئن اتبعت اهواءهم بعد بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم وكذلك ايضا جعل الذي جاء هنا أي الذي أنزل الله إليه هو العلم كل العلم لعدم الاعتداد بغيره لنقصانه ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فهذا هو العلم وما فهو جهل وكذلك جملة الجزاء جاءت اسمية تدل على الثبوت مالك من الله؟ من ولي ولا نصير، وكذلك تأكيد النفي بدخول من, من ولي, ولي نكر في سياق النفي وهي للعموم ودخلت عليها من فنقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم ما لك من الله من ولي أي ولي فيبقى الإنسان في مهب الريح كما يقال وكذلك تأكيد النفي بلا أننا بين المعطفين ما لك من الله من ولي ما ونصير ولا ولا نصير فكل واحد منتف انتفاء تاما وكذلك تأكيد من ولي لأن الولي هو الناصر وعطف عليها ولا نصير فلا مجال لعلو ولا ظهور ولا نصر ولا تمكين الا باتباع الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم صلى الله عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال؟ نعم نعم. لاحظ حسنت. يعني ولن اتبعت أهواءهم. قل إن هدى الله هو الهدى. فالهدى واحد. الحق واحد. ولن اتبعت أهواءهم. فجمعها. فالضلالات كثر. وطرق الباطل كثير. والصراط دائما يوحد اهدنا الصراط المستقيم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اتفرق بكم عن سبيله في شيء آخر كل باطل فهو هو نعم السلام عليكم